وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم عذاب جهنم وبيأس المصير إذا ألقوا فيها سمع لها شهق وهي تفور تكاد تميز من الغيض كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلا قد جاء أنا نذير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 فاعترفوا بذنبهم فسحقل أصحاب السعيير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أو جهروا به إنه علِم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في, في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم في السماء فبكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ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 إلا في ضرور أمن أم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أهدا أمن أم يمشي سويا سير فويا على صراط مستقيم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار, وجعل لكم السمع والأبصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي دراكم في الارض والى تحشرون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله توجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدّون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجر الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن